ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرون إنما يؤخرون لَيَومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ مهطعين مقنعين روسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا نجب دعوتك ونتبع الرسل لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وَضَرَبَ نَٰلَكُم مّثَلاً وَقَد مَّكَرُوا وَكُرِهوا وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُمْ دُبُرًا فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ ٱللَّهَ tubadnal arda waira al-ard طيرانون وتغشى وجوههم النار ليجزي الله ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب